بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مجتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عبر البساطي المجلس الثالث عشر المجلد الأول الصفحة أربعمائة وسبعة عشر يقول رحمه الله وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المطرفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كان الطريق الآخرة وعيرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومبينتها لإراداتهم ومألوفاتهم قل سالكوها وزهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما يؤ له وهيئ لهم فقل علمهم بذلك واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت الشقة وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فأخلدوا إلى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الاجل وقالوا عيسنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة فنظروا إلى عاجل الدنيا واغمضوا العيون عن اجلها ووقفوا مع ظاهر منها ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مباديها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لهم ثديها فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكر في المتخ الفطام ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته فإنهم لكمال علمهم وقوته نفذ بهم إلى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه فعاينوا ببصائرهم ما عشت عنه بصائر الجاهلين فاطمأنت قلوبهم به وعملوا على الوصول إليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم السعادة فشمروا إليه وأسمعهم مناد الإيمان النداء فاستبقوا إليه واستيقنت انفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه علموا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حبور وأنها خيال طيف أو سحابة صيف وأن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وأن واصفها صدق في وصفها إذ يقول أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عرات وجوع أراها وإن كانت تحب فإنها صحابة صيف عن قليل تقشع فترحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها مولية وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعت إلى الخلق مقبلا فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل المحب بنائم علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز وجد بهم السيغ إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطوو المفاوز وهذا كله من ثمرات اليقين فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما اعد لاوليائه بحيث كان ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم إنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره المترفون وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين وهي علمه وتيقنه وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف المرئي للبصر ثم تليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها إلى العين كنسبة الأول إلى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام فالأولى كعلمك بأن في هذا الوادي ماء والثانية كرؤيته والثالثة كشرب منه ومن هذا ما يروى في حديث حارثة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتها فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاوون فيها فقال عبد نور الله قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الأمر ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون وانس بما يستوحش منه الجاهلون ومن لم يثبت قدم ايمانه على هذه الدرجه فهو ايمان ضعيف وعلامه هذا انشراح الصدر لمنازل الايمان وانفساحه وطمانينه القلب لامر الله والانابه الى ذكر الله ومحبته والفرح بلقائه والتجافي عن دار الغرور كما في الاثر المشهور إذا دخل النور القلب فسح وانشرح قيل وما علامة ذلك قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله وهذه هي الحال التي كانت تحصول الصحابة رضي الله عنهم عند نبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرهم الجنة والنار كما في الترمذي وغيره من حديث الجريني عن أبي عثمان النهدي عن حنظله الأسدي وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بابي بكر رضي الله عنه وهو يبكي فقال ما لك يا حنظله فقال نافق حنظله يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن نار فاذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا قال فوالله إنا لك ذلك انطلخ بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنهر والجنة كالنار رائعين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعه ونسينا كثيرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن يا حنظل ساعة وساعة قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا نحوه من حديث أبي هريرة والمقصود أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة الإيمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنسه بما يستوحش منه سواه العلم التام والحب الخالص والحب تابع للعلم يقوى بقوته ويضعف بضعفه والمحب لا يستوعر طريقا توصله إلى محبوبه ولا يستوحش فيها وقوله صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الاعلى وفي رواية بالمحل الأعلى الروح في هذا الجسد بدار غربه ولها وطن غيره فلا تستقر إلا في وطنها وهي جوهر علوي مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف هي دائما تطلب وطنها في المحل الأعلى وتحن إليها حنين الطير إلى أوكارها وكل روح ففيها ذلك ولكن لفرض اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات المألوفة اخلدت إلى الأرض ونسيت محلها ووطنها الذي لا في غيره فإنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقا فلهذا تجد المؤمن بدنه في الدنيا وروحه في المحل الأعلى وفي الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باه الله به الملائكة فيقول انظر إلى عبدي بدنه في الأرض وروحه عندي رواه تمام وغيره وهذا معنى قول بعض السلف القلوب جواله فقلب حول الحش وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش فعظم عذاب الروح غماسها وتدسيسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له وهيئت له وعن وطنها ومحل أنسها ومنزل كرامتها ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب فإذا صحت من سكرها وأفاقت من غمرتها أقبلت عليها جيوش الحسرات من كل جانب فحينئذ تتقطع حسرات على ما فاتها من كرامة الله وقربه والأنسبه والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه كما قيل صحبتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها ولو تنقلت الروح في المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن إلا في وطنها ومحلها الذي خلقت له كما قيل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يالفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل وإذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكنة وكثيرا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه وهي إنما تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقته إلى مثلها فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها والمها وحسرتها التي لا تنقضي فالعبد المؤمن في هذه الدار سوي من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سوي منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائما معلقة بذلك الوطن وبدنه في الدنيا ولي من أبيات في ذلك فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فكلما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإلافه وطنا غيره أبت ذلك روحه وقلبه كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل ولهذا كان المؤمن غريبا في هذه الدار أين حل منها فهو في دار غربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولكنها غربة تنقضه ويصير إلى وطنه ومنزله وأما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان قد ويئ له وأعد له وأمر بالتجهز إليه والقدوم عليه فأبى إلا اغترابه عنه ومفارقته له فتلك غربة لا يرجى يابها ولا يجبر مصابها ولا تبادر إلى انكار كون البدن في الدنيا والروح في الملأ الأعلى فللروح شأن وللبدن شان والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه أقال أبو الدرداء إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش فإن كان طاهرا أذن لها بسجود وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن لها بسجود فهذه والله عالم هي العلة التي أمر الجنوب لأجلها أن يتوضى إذا أراد النوم وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقي والصعود بحسب ذلك التجرد وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عند محبوبه وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف وقوله أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه هذا حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه واحتج أصحابه أيضا بقوله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة واحتجوا بقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهذا خطاب لنوع الإنسان وبقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وبقول موسى لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخليفة الرحمن إن معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيل عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا وملع الطائفة هذا الإطلاق قالت لا يقال لأحد إنه خليفة الله فإن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد رائم وسامع فمحال ان يخلفه غيره بل هو سبحانه الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن والحديث في الصحيح وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سافر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل الحديث وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين واخلفوا في أهله فالله تعالى هو خليفة العبد لأن العبد يموت فيحتاج إلى من يخلفه في أهله. قالوا ولهذا أنكر الصديق رضي الله عنه على من قال له يا خليفة الله؟ قال لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله وحسبي ذلك. قالوا وأما قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة فلا خلاف أن المراد به آدم وذريته وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عمن كان قبله في الأرض. قيل عن الجن الذين كانوا سكانها وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة في التفاسير وأما قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض فليس المراد به خلائف عن الله وإنما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضكم بعضا فكلما هلك قرن خلفه قرن إلى آخر الدهر. ثم قيل إنها هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أي جعلكم خلائف من الأمم الماضية فهلك وورثتم أنتم الأرض من بعدهم ولا ريب أن هذا الخطاب للأمة والمراد نوع الإنسان الذي جعل الله أباهم خليفة عمن قبله وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضا إلى قيام الساعة ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وأما قبل موسى لقومه ويستخلفكم في الأرض فليس ذلك استخلافا عنه وإنما هو استخلاف عن فرعون وقومه أهلكهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مستخلفكم في الأرض أي من الأمم التي تهلك وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم قالوا وأما قول الراعي فقول شاعر قال قصيدة في غيبة الصديق لا يدرى أبلغت أبا بكر أم لا ولو بلغته فلا يعلم أنه أقره على هذه اللفظة ان أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعه منها وإن أريد بالإضافة أن الله استخلافه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين اولئك خلفاء الله في أرضه فإن قيل هذا لا مدح فيه لأن هذا الاستخلاف عام في الأمة وخلافة الله التي ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الإضافة فالإضافة هنا للتشريف والتخزيص كما يضاف إليه عباده كقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وعباد الرحمن الذين يمشون عن الارض هون ونظائرها ومعلوم أن كل الخلق عباد الله، فخلفاء الأرض كالعباد في قوله والله بصير بالعباد وما الله يريد ظلما للعباد وخلفاء الله كعباد الله في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ونظائر وحقيقة اللفظه أن الخليفة هو الذي يخلف الذاهب اي يجيء بعده يقال خلف فلان فلان وأصله خليف بغيرها لأنها فعيل بمعنى فاعل كالعليم والقدير فدخلت التاء المبالغة في الوصف كراوية وعلامة ولهذا جمع جمع فعيل فقيل خلفاء كشرفاء وظرفاء وكرماء ومن راح نفضه بعد دخول التاء عليه جمعه على فعائل فقال خلايف كعقيلة وعقائل وطريفة وطرائف وكلاه ما ورد به القرآن هذا قول جماعة من النحاء والصواب أن التاء إنما دخلت فيها للعذل عن الوصف إلى الاسم فإن الكلمة صفة في الأصل ثم أجريت مجرى الأسماء فألحقت التاء لذلك كما قالوا نطيحه بالتاف إذا اجروها صفة قالوا شاءت نطيح كما يقولون كف خضيم وإلا فلا معنى للمبالغة في خليفة حتى تلحقها تاء المبالغة والله أعلم وقوله ودعاته إلى دينه الدعات جمع داع كقاض وقضات ورام ورمات وإضافتهم إلى الله للاختصاص أي الدعات المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرا يدل على ذلك الوجه الثلاثون بعد المئة وهو قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين قال الحسن هو المؤمن اجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته فعمل صالحا في إجابته فهذا حبيب الله هذا ولي الله فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد قال تعالى فأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا وقال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن لا سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يباه يدعى بطريق الحكمة والقابل الذي عنده نوى غفلة وتأخر يدعى بالمعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن هذا والصحيح في معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليوناني أن الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواص والمعيضة الحسنة قياس الخطابة وهو دعوة العوام والمجادلة التي أحسن القياس الجدلي وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة وهو منافل لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو وهذا قول الكلبي قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والمعظة ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة قال ابن الأنباري ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر في أولاكما أنه يدعو إلى الله وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصيره والقولان متلازما فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فلا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتي فضله من يشاء الوجه الحادي والثلاثون بعد المئة أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب وبه طمالينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة لا كفاه شرفا وفضلا ولهذا مدى الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله وبالآخرة هم يوقنون وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقوله في حق خليله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وذم من لا يقين عنده فقال إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثولي عن سليمان التيمي عن خيثمة عن عبد الله المسعود يرفعه لا ترضين احدا بسخط الله ولا تحمدنا احدا على فضله ولا تذمنا احدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا وانتفى عنه كل ريب وشك وعوفي من أمراضه القاتلة وامتلأ شكرا لله وذكرا ومحبة وخوفا فحيي عن بينه واليقين والمحبه هما لمان لإيمان عليهما ما ينبني وبهما قوامه وهما يمدان سير الأعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف الاعمال وبقوتهما قوتها وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تصح بهما وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. قال شيخ العارفين الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله وقيل من علاماته الالتفات الى الله في كل نازلة والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وإرادة وجهه بكل حركة وسكون وقال السري اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضية قلت هذا إذا لم تكن الحركة مأمورا بها فأما إذا كانت مأمورا بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة فالعلم أول درجات اليقين ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال ابن سعود هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فلهذا لم تحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه قال في الصحاح اليقين العلم وزوال الشك يقال منه يقنت الأمر بالكسر يقانا واستيقنت وأيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد وأنا على يقين منه وانما صارت الياء واوا في موقن للضمة قبلها وإذا صغرته رددته إلى الأصل فقلت ميقن وربما عبروا عن الظن باليقين وعن اليقين بالظن قال تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد من واحد الله وأغامره يقول تشمم الأسد ناقتي يظن أنني أفتدي بها منه وأستحيي نفسي فأتركها له ولا أقتحم المهالك بمقاتلته قلت هذا موضع اختلف فيه أهل اللغة والتفسير هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين؟ فراى ذلك طائفه منهم الجواري وغيره واحتجوا سوى ما ذكر بقوله تعالى الذين يظنون انهم ملاق ربهم وانهم إلي راجعون ولو شكوا في ذلك لم يكونوا مؤمين فضلا عن ان يمدحوا بهذا المدح وبقوله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله وبقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها وبقول الشاعر فقلت لهم ظنوا بألفي مقاتل سرتهم في الفارسي المسرد أي استيقنوا بهذا العدد وهبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين إلا للعلم وأما الظن فمنهم من وافق على أن يكون بمعنى العلم ومن من قال لا يكون الظن في موضع اليقين وأجاب عما احتج به من جوز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها فإن لم نجد ذلك إلا في علم بمغيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه ولمن ذاقه اظنه وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعقل فإذا صار إلى المشاهدة امتنع اطلاق الظن عليه قالوا وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال الذي تحصل لمدركه بالمشاهده على هذا أخرجت سائر الأدلة التي ذكرتموها ولا يرد على هذا قوله وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها لأن الظن إنما وقع على مواقعتها وهي غيب الحال الرؤيا فإذا واقعوها لم يكن ذلك ظن بل حق يقين قالوا وأما قول الشاعر وايقن أنني بها مفتد فعلى بابه لأنه ظن أن الأسد لتيقنه شجاعته وجراءته موقن بأن الرجل يادع له ناقته يفتدي بها من نفسه قالوا على هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم وفيه أجوبة لكن بين العيان والخبر رتبة طالب إبراهيم زوالها طلب إبراهيم زوالها بقوله ولكن ليطمئن قلبي فعبر عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم الوجه الثاني وثلاثون بعد المئة ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا وإن كان في سنده حفص سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح فإن فإن الإيمان فرض على كل واحد وهو ما هي مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها الله تعالى أخرج عباده من بطول أمهاتهم لا يعلمون شيئا فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو أنواع النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها النوع الثاني علم شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها علم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومغطلاتها النوع الثالث علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية وهي المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق النوع الرابع احكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنه الاختيارية للشرع امرا أو وباحة والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمغضات الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحات وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد وكل هذا هوس وخبط فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فيا سبحان الله الفرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا فإن فرض الكفايه كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين وانما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصناع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائقا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحة لأن فرض الكفاية يجب على العموم وأما المنطق فلو كان علما صحيحا كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله أضعف حقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه دوجه مراعاتها للذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصريح وأخبر بعض من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعجبا من فساد أصوله وقواعده ومباينتها لصريح المعقول وتضمنها لدعاو محضة غير مدلول عليها وتفريقه بين متساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك فأفكر فيه ثم قال هذا علم قد سقته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل أو كما قال فينبغي أن تسلمه من أهله وكان هذا أفضل من رأيت في المنطق قال إلى أن وقفت على رد متكلم الإسلام عليه وتبيين فساده وتنقضه فوقفت على مصنف لأبي سعيد الصرافي النحوي في ذلك في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري وخلق لا يحصون كثرة فرأيت من استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الاشكال ومخالفة أهل العقل ما كان ينقدع لي كثير منه ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه فإنه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاء وكشف أسرارهم وهتك أستارهم فقلت في ذلك وعجباً لمنطق اليونان كم فيه من افك ومن بهتال مخبط لجيد الأذهان ومفسد لفطرة الإنسان ومبكم للقلب واللسان مضطرب الأصول والمباني على شفى هار بناه الباني أحوج ما كان إليه العالي يخونه في السر والإعلان يمشي به اللسان في الميداني مشي مقيد على صفوان متصل للعثار والتواني كانه السراب بالقيعان بدا لعين الظامئ الحران فامه بالظن والحسبان يرجو شفاء غله الظمان فلم يجد ثم سوى الحرمان فعاد بالخيبه والخسران يقرع سن نادم الحيران قد ضاع منه العمر في الاماني وعاين الخفه في الميزان وما كان من هوى النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا اولى منه بأن يكون علما تعلمه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحمد وسائر أمة الإسلام وتصانيفهم وأمة العربية وتصانيفهم وأمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هرعوا فيها حدود المنطق واوضاعه وأصح لهم علمهم بدونه أم لا بل هم كانوا أجل قدر واعظم عقولا من أن يشغلوا أفكارهم بهذا المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير اوضاعه وشوش قواعده ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت وإنما تجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام وهذا هو الواجب وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به يكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه عليها فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه من مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه تجب معرفته دون المسائل المقدرة والأبحاث التي هي فضلة فكيف يقال إن تعلمها واجب وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر والله عالم الوجه الثالث والثلاثون بعد المئه ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال أي ربي أي عبادك أتقاه قال الذي يذكر ولا ينساه قال فأي عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال فأي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس ما يحكم لنفسه قال أي عبادك اعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأي عبادك عز؟ قال الذي إذا قدر غفر قال فأي عبادك اغنى قال الذي يرضى بما أودي قال فأي عبادك أفقر؟ قال صاحب منقوص فاخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد اعلم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه مما علمه الله هذا وهو كريم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق فحمله حرصه ونهمته في العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له فلولا أن العلم اشرف ما بذلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصدده من أمر الأمة وعن مقاسات النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشده فلم يرد اتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاء متعلما مستفيدا فهذا النبي الكريم كان عالما بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وايثار مرضاته المستلزمة لمعرفته ونصب العباد علما لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها واقعة على وفق مرضاته ومحبته ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً على محبته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته وإذا فعل فعلاً بما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات. فيحتسب نومته وفطره وراحته كما يحتسب قومته وصومه واجزعادة وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فوسائر إلى الله دائما في نومه ويقظته قال بعض العلماء الأكياس عاداتهم عبادات والحمقى عباداتهم عادات وقال بعض السلف حبذ نوم الأكياس وفطرهم يغبلون به سهر الحمق وصومهم فالمحب الصادق إن نطق نطق بالله ولله وإن سكت سكت لله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فسكون استعانة على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته ولأنه في نفسه صفة كمال بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا اشتدت وساط شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفله قال ذنون وقد سئل, قال ذنون وقد سئل من السفلة فقال من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة وقال أبو حمزة البزاز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يتعلمون ولا يعملون وصنف يمنعون الناس من التعلم قلت الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فانه حجة لهم في كل نقيصة ومبخسة والصنف الثاني العابد الجاهل فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهله عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامه والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين فهؤلاء يضر عليهم من شياطين الجن فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهؤلاء الاربعه اصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم على شفا جرف هاري وعلى سبيل هلكه وما يلقى العالم الداعي الله ورسوله ما يلقاه من الاذى والمحاربه الا على ايديهم والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته انه بعباده خبير بصير ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم الا بالعلم فعاد الخير بحذافيره الى العلم وموجبه والشر بحذافينه إلى الجهل وموجبه هنا انتهي مجلسنا. هذا نلقاكم على خير باذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته